ومن شر حاسد إذا حسدت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الله بالحمله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق اسمه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثاء كله أهل أنت أن تحمد أهل أنت أن تعبد أهل أنت أيثنا أن عليك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد في السماء والأرض لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد كما وسع علمك لك الحمد كما تحب وتغضى يا رب العالمين اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حقه اللهم لك أسلمنا وبك آمدنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخفنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤثر لا إله إلا أنت سبحانك يا اعظم شانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر من ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك سبحانك يا عظيم سبحانك يا كريم سبحانك يا واحد يا أحد سبحانك من لطيف ما ألطفك ورعوف ما أرأفك وحكيم ما أتقنك سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاي والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسدت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمسك الذين دنيا وجدك سبحانك لا تكاد ولا تماطي لا تنازع ولا تجادل لا تمارى ولا تخادع ولا تماكر سبحانك سبيلك جد وأمرك رشد وأنت حي صمد سبحانك قولك حكم وقضاءك حكم وإرادتك عزم سبحانك لا رائع ما ولا مبدل لكلماتك سبحانك باهر الايات فاطر السماوات بارئ السماوات لك الحمد حمدا يدوم بدوامك ولك الحمد حمدا خالدا بعماتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فبلغه منا حبنا فبلغه منا حبنا فبلغه منا صلاتنا وسلامنا واتباعنا يا ارحم الراحمين اللهم اجزه عنا خيرا جزاء اللهم اجزنا عن نبينا وحبيبنا محمداً خير الجزاء نشهدك يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيلك حتى كشفت بك الغمة فاللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم صل وسلم عليه دائما وابدا كما تحب ربنا وترضى اللهم اننا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك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 وَنُورَ صَدُورِنَا وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا سائقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما بسينا وعلنا منهما جهلنا وارزقنا تلا وتهوانا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عننا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحلم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا عطياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا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 إلهنا يا أرحم الراحمين حضرنا ختم كتابك إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا عن جنابك فلا فإنك إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رحيم مرحمنا يا غفور اغفر لنا يا تواب تب علينا يا كريم أكرمنا يَا لَطِيفُ لطُفْ بِنَا يَا جَوَادُ جُدْ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ أَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَزِدْنَا وَلَا تُنْقِصْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا اللهم اضع عنا رضا الا سخط بعدها اللهم اضع عنا رضا الا سخط بعدها عافنا واعف عنا ولا غيرك يا مولانا لا تكنا اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو جواد كريم تحب العفو فاعفو عنا اغفر لنا وارحمنا وتب وسامحنا وتجاوز عنا وكن يا مولانا حيث كنا اللهم إِا ظَلَنافسَن ظُلمَنْ كث اللهَّ إِا وَلَنا أَمفسَنظُلمَنْ كث وَلَا يوف الذُلُ بَإ اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم يا جواد يا كريم يا عظيم يا حنان ويا من والاكرام والبنعام يا دنجار والعقام يا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا قيوم برحمتك نستغيث, برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم إنا نتودد إليك ونتضرع إليك ونتوسل إليك حنانينا بين يديك وقفنا عند بابك تعلقنا بأستاذك يا من لا ترد سعلا ولا تخيب داعيا ولا تطرد راجيا نسألك يا مولانا يا الله في هذا الوقت العظيم في الثلث الأخير من الليل في العشر الأخيرة من رمضان عند ختم كتابك الكريم ونحن متهلون بين يديك الكريمتين نسألك يا مولانا نسألك يا عظيم أسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق لقابنا من النار حرم أجسادنا وجنوبنا وجلودنا وجنوبنا على النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى وقد أتيناك يا ربنا لا نغجر فاجعل صلاتنا ودعانا وقيامنا شفيعا وحاجزا بيننا وبين النار اللهم بيط وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثق الموازيننا وثبتنا على الصراط حتى لا نهوي على رؤوسنا في نار جهنم رغم أم منا يوم الفزع أم منا يوم الفزع أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا أم اغسلوا اوردنا على حوض نبينا واسقنا من يده كأساً لا نغمأ بعدها أبداً وحشرنا تحت لوائه اجعله منا يوم القيامة فرحاً مسروراً وارزقنا مجاورته ومجالسته في الفردوس الأعلى برحمتك يا ما أرحم الظالمين اللهم تب علينا يا مولانا تب علينا نسألك يا مولانا في هذه الليلة الشريفة المباركة في هذا الوقت من الليل وأنت تنزل إلى السماء الدنيا فتقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأتيبه هل من مستغفر فأغفر له نسألك يا ألا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا إلا وقد غفرت لنا إلا وقد رحمتنا إلا وقد أسعدتنا إلا وقد أعتقتنا من النار اعتق رقابنا وأهلينا وأزواجنا وأبناءنا وذوينا من النار اللهم اغفر لنا وaba'ana اللهم اغفر لنا ولهنا باانا وامهاتنا وازواجنا وزوجاتنا واخواننا واخواتنا وابناؤنا وبناتنا واعمامنا وعماتنا وخيلاننا وخالاتنا ولكل من له فضل علينا ولكل مشايخنا واساتذتنا وعلماءنا ولكل من صنا وصنا في دور اغفر لهم جميعا ارحمهم جميعا اصلح احوالهم جميعا اسعدهم جميعا اللهم عافي بلوانا واكشف قروبنا وفرج همومنا ويسر عسيرنا ورد ضائبنا وسددائننا اللهم سددائننا اللهم اكرم عقيمنا بذرية طيبة صارة تقر لها وبها أعيوهم اللهم يسر العفاف لشباب وفتيات المسلمين وارزقهم أزواجا صالحين اللهم يسر لهم العفاف وعدل لهم الزواج اللهم اشر مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشر مرضهم وارفع داءهم واكشف كربتهم وعاف بلاءهم اللهم يا رب الناس ويا رب الباس أذهب الباس عن كل مريض من مرضانا يا رب العالمين اللهم عاف منبت اليد مس أو سحر أو عين أو حسد عافهم من كل سوء ومكروم اللهم وحصنا وأولادنا وأهبابنا من كل الشروط اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائنا ومن فوقنا ونعنذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم ادفع عنا أذى كل من أراد بنا سوءا واجعل كيده في نحره واجعل دائرة الزوم عليه واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم يسر لكل حامل حملها وولادتها اللهم يسر لكل حملها وولادتها وبارك لهم في ذريتهم يا رب العالمين اللهم واصلح لنا اولادنا وازواجنا وزوجاتنا وذواتنا اللهم واصلح لنا اسرنا واجمع شمل اسرنا على الخير والمحبة والمودة والألفة يا رب العالمين اللهم واجمع كل لأسرة مسلمة على الخير والرضا اللهم وباعد بين الأسر المسلمة وبين شياطين الإنس والجن كما بعدت بين المشرق والمضرب برحمتك يا أضحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين واهدهم إلى الطريق القويم واهدهم إلى الصراط المستقيم اللهم وأرنا وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم جتنابه اللهم وجنبنا وشبابنا وأوطاننا الجدل والخصوم اللهم وجعلنا هداتا مهددين الله رضالين ولا مضلين سلما لعوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهوال والأدوار اللهم رب جبرائيل وميكايل وإصرافيل فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاه إلى صراط مستقيم اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم ارزقنا رزقا حسنا حسنا طيبا واسعا مباركا فيه اللهم اجعل رزقنا من أطيب الحلال وجنبنا الحرام اللهم جنبنا وأهلينا وأولادنا الحرام اكفنا بحلالك عن حرامك أغلنا بفطلك عن سواك أبلا ناقناً لا نطغينا وصحةً لا تنهينا وأقلنا اللهم بفضلك عن من أغنيتهم عنا اللهم ويسر لنا سداد ديوننا اللهم يسر لنا سداد ديوننا وباركننا في أرزاقنا وأعمالنا وأعمالنا وحياتنا يا أكرم الأكرمين اللهم اهديه يحسن الأخلاق اعمال لا يهدي لا احسنها الا واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا الا انت طهر قلوبنا من النفاق واملنا من الرياء واعننا من الخيانه واجتنا من الكذب انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم جنب بلادنا ودنانا المسلمين الفساد والمفسدين وشرور المنافقين واجعل هذا البلد منارة للإسلام ونصره للمسلمين اللهم وانصفنا ممن ظلمنا اللهم انصفنا ممن ظلمنا واعدنا على استرجاع حقوقنا اللهم واكتب لنا سعادة الداري أسعدنا أسعد قلوبنا أسعد حياتنا اللهم وفقنا وأسعدنا في كل ما تحب وترضى واجعل سعادتك في رضاك دائما يا رب العالمين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 ود عين لا تنقطع بعد القضاء ونسالك برده العيش بعد الموت ونسالك لذة النظر الى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضراء ولا فتنة مضلة يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في عمر الحي من آبائنا وأمهاتنا اللهم مد لنا في عمر الحبيب منهم واطل لنا في اعمالهم واعنا على برهم وارضنا رضاهم عنا اللهم وبارك لنا فيهم واجزم عنا خيرا جزاء اللهم اردهم عنا اللهم اردهم عنا ونعوذ بك يا مولانا من العقوق ونعوذ بك يا مولانا من العقوق اللهم, اللهم وأكرم نساء المسلمين بالحجاب والوقاء والحشمة والعفاف اللهم يا أكرم الأكرمين وفق الدارسين والمبتعثين وفقهم في دراساتهم نجحهم في حياتهم اللهم علمهم العلم نافع اللهم ابشدهم من الطريق الطويل واصرف عنهم اشواط واصرف عنهم الشرور والاثام وصحبه السوء يا اكرم الأكرمين. اللهم وامنا في عطالنا واصلح ان مجنا وهنات امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين اللهم ادفع بيننا الغلا والربا والزنا والسفازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهد غير المسلمين إلى الإسلام اللهم اهد غير المسلمين الى الاسلام واجعل لنا سببا في ذلك اكرما المكرمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان اللهم انصر عبادك المؤمنين المظلومين المستطعفين في غزة وفلسطين وفي سوريا وبلاد الشام وفي بورما وفي أفريقيا المسقى وفي كل أرض يا أكرم الأكرمين اللهم أنصرهم على من ظلمهم وطغى وذغى وتجبر عليهم واللهم سدد رميهم وقوم شوكهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واربط على قلوبهم وثبت الأرض من تحتهم اللهم اره معهم وانكر لهم اللهم امكر لهم اللهم ايدهم بجندك وأعسهم بعزك اللهم عيدهم بجندك وأعسهم بعزك وافتخ لهم فتحا وانصرهم نصرا عزيزا ومد لهم ما صرد من أراضيهم اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين اللهم كن معهم ناصرا وحفيظا ومعينا ومؤيدا ومسددا اللهم عليك بالصهاينة المحتلين اللهم عليك بالصهاينة المحتلين ومن والاكم وناصركم وعاونهم وشايعهم على المسلمين احصهم عددا اكترهم بددا لا تغادر منهم أحدا عليك بهم يا مولانا فإنهم لا نعتزونك اللهم ازنزل العذاب من تحتهم واغث في الرعب في قلوبهم وصب العذاب من فوقهم واجعلهم عبره للمعتبرين اللهم اجعلهم لمن خلفهم ايه اللهم ولا ترفع لهم رايه اللهم احرر اللهم احرر المسجد الاقصى وفلسطين من دنسهم اللهم حرر فلسطين من سيح اللهم وحرر المسجد الاقصى اللهم حرر المسجد الاقصى ورده الى حوزة المسلمين شريفا عزيزا عاليا كريما غاليا يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا اكرم المسول ارزقنا فيه صلاة قبل النيات ارزقنا فيه صلاة مجھ اللهم وأهلك الضاغيت والجبابرة والمتكبرين الذين قتلوا المؤمنين واستباحوا دماء النساء والأبرياء والأطفال والمساكين اللهم اجعل اللهم رنا فيهم يوماً أسودا كيوم قارون وفرعون وهامان اللهم أهلك بشار اللهم أهلك بشار اللهم اهلك جبار سوريا اللهم انتقم منه شطرا انتقام اللهم اهلك ومن يعينه ويمده ويقف له رهيرا هو وحزبه وجنده جند هو وحزبه وجنده واروان يا من كرم دعك اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وان وساعه لجميع المسلمين جنب بلادنا الفتن جنب بلادنا الفواحش والالذام والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين الوداع وداع يا رمضان الوداع الوداع يا شهر القرآن الوداع الوداع يا اللهم لا تجعل هذا اخر عهدنا بشهرك الكريم اللهم هذا اخر عهدنا بشهرك الكريم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وذكرنا وتضرعنا وقراءتنا للقرآن واجعل رمضان شفيعا لنا عندك اجعله شفيعا لنا يوم القيامة اللهم نعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده علينا وعلى أمتنا وهي في أحسن حال اللهم واكتب لنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان لا تجعلناك التي نقضت غسلها وفقنا للصيام والقيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن بعد رمضان اللهم واكتب لنا الثبات والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا يا محمد